اللهم صل على في الدورات قال في المشي في الله وعدني الحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله يرجع الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله استدل بوجوب قراءه الفاتحة في الصلاة ثم اختلفوا في المأموم هل يجب عليه القراءة خلف الإمام أم لا سيذكر هنا طرفا من ذلك نعم مالك الاستدلال بهذا أنه إذا كان خلف إمام يقرأ جهرا فلا يقرأ معه تمام نعم فهذه أفعال يعني فقهاء أهل المدينة تمام فكانوا يرون هذا المسلك في النص وسيأتي حديث يعني يذكره الإمام مالك في هذا البحث نعم وإن كان خالف في ذلك من خالف من أهل المدينة فأهل المدينة انقسموا في هذا البحث في مسألة المأموم منهم من يرى القراءة خرف الإمام فيما يجهر وفيما لا يجهر ومنهم من رأى القراءة في السر فقط دون الجهر واختيار مالك ومذهب أهل المدينة في الغالب هو على هذا وهو إحنا كي ما إحنا تو قاعدين نتعلم مه كتقرية ولا كي يجهر ما تقرأ وشك ولا أيوة نعم قال مالك رضي الله عنه أحب ما زينت الله في ليل باب وتنبض راعي باب لم يبكي في الجنة قالوا أهل الجنة عمال من الناس أن عبد الله عمر كان ينسون على جن نشوف مالك يعول برشة على مروية ابن عمر عمدة عنده في هذا الباب تمام إلا إذا خالف ابن عمر من هو مثلا أرفع منه أو من له نص تمام أثبت في الرفع من كلام ابن عمر الموقوف فحينها يقع الترجيح يعني والتصويب في هذا البحث ولكن إذا نرى أن ابن عمر هو المفتي بالمدينة تمام ورأى مالكا من خالفه لا يقوى على مخالفته أو لا يعارضه أو لا يقارنه في الخلاف فدائما يرجح ابن عمر تمام إذا نشوف البداية يعني بالتابعين ثم توبش يجيب ثم سيأتي بالمرفوعان بعد يعني بشي شد مليح في الباب ذا أن ما استند عليه يعني ليس بالهيئ تمام أما الأحناف فقالوا لا قراء تمام لا في الجاهر لا في السر فهم وقعدك تمام وجعل الإمام هو النائب في كل شيء تمام وأن يقرأ بأي شيء من القرآن دون الفاتحة تمام قال تعالى فقرأ ما تيسر من القرآن استدلوا بهذا تمام قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل أي ذكر تمام صلى به وقالوا أن الفاتحة استحبابا تمام استحبابا أي نعم على كل يعني هذا تجاذب بين فوقها يعني في مرتكزوا عليه في هذا المبحث من يرى الوجوب من يرى الاستحباب وكل يدل بيدقه فما يصيب فما يخط وهكذا فمش حتى حد أصاب في كل شيء تعرفوا شيء ذا مقرر عندنا فمن مهما بلغ المرء من العلم والعقل والحكمة والفهم دي ما عنده مسائل يخطئ بشر فمش كلام وفي يعني من رفعه العلم تمام وكبه المعتقد وهذا في الكثير ممن يعني عرف بالعلم والحفظ ولكن منهجه كان فاسدا فأطبق ذلك على فقهه تمام وما تلفتولوش والعكس كذلك تراه إمام في السنة وهو ضعيف في الحديث فيردون حديثه ولكن يستشهدون به في الرد على المبتدع إذن فما فماش واحد مل في كل شيء أبداً دي ما المشاكل دي ما النقص الخطأ الوهم موجود موجود يعني هكذا الإنسان سبحان الله يعني ما نجموش ندافع على لإنسان في أي حاجة راه فهمتني ندافع عليه إجمالاً ولكن ما نجموش نرد الإنسان في حالة كمال مطلق هذا ما فماش إلا في الأنبيان عليهم الصلاوات فماش ناس كل تغلط نعم انا يا سمعت الفاصل في مذهبه يعني الآخرين فاهم النجموا ردوا بأقوى الصحابة آخر اختاروا غير ذلك أو من كلام التابعين اختلفوا لكن هذا في المرفوع الآن تمام وأبو هريرة يقول ترك الناس في جار فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقراءة هذا الحديث يعني عند مالك صحيح تمام عند بعض أهل الحديث طعنوا فيه من جهة ابن أكيما قالوا هو مجهور تمام وأما الأثبت هي رواية عباد بن الصامت النبي عليه الصلاة قال ما لأنازع القرآن أيقر وحدكم خلفي قالوا نعم تمام فترك القراءة إلا أم القرآن هذا الاستثناء تمام فصوبوا ذلك الحديث اللي هو فيه الاستثناء يعني في الجهريه تقرا كان الفاتحه فقط أنا أرى هذا هو الأصوب هذا هو الصحيح وليس الاخر ابن أكيمة صحيح الحديث ومن جهله لم يصنع شيئا أبو حاتم الرازي وحسبكم به قال ابن أكيمة صحيح الحديث وابن معين قال ثقة ثقة ولا عبره لمن جهله قال رواع كان ابن شهاب أي الرجل ثقة وثقه هؤلاء فحسبكم بهؤلاء ومن ضعفه يعني لا يقوى على معارضة أبي حاتم ولا لمعارضة يحيى بن معين ورواية عباد بن الصامت هي التي فيها المطعن وليست هذه المشكلة في رواية شكون المشكلة في رواية يسيدي عبادة طلعت تمام فهذا الحديث يرويه مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أبو داود إمام كبير يعرف كيفاش خرج النص خرج مرتين النص خرجوا مرة بروايه مكحول عن محمود عن عبادة تمام وبعدين خرجوا على روايه مكحول ابن محمود بن الربيع عن أبيه محمود عن عبادة أش بيقول يقول لهنا أبو داود حاب يقول له مكحول طي حذايا ولده في موضع ومرة زاده تمام أعليش اولا مكحول يرسل كثيرا تمام؟ حبي فهمنا أبو داود فهمت أنه لهنا طيح بالحق اللي طيحه شكون نافع تمام؟ ابن محمود نافع هو المطعون عليه هو الضعيف تمام؟ وذلك نشوف الزهري لما رواه عن مكحول رواه عن نافع عن محمود عن عباد كمل الزهري يشير المشكل وهي الأثبت في هذا في هذا الموضوع وليست رواية مكحول عن محمود هي الأثبت الثانية لأنه مكهول معروف في التاريخ أنه يرسل يطيح ها هو الطيح إذن فهذا المعلول مش ابن أكيمة المعلول يعني حتى ولو سلمنا ابن أكيمة فيه جهالة مثلا تمام نقول فيه جهال بهيش ونقول رواية عبادة مطعون عليها ابن نافع تمام فابن أكيمة في امتفعل ابن عمر وغيره يصحه اللي تعدى معانا يقويه يعني يجعل الرواية هذه يعني معتضة ده مشدودة بفتوى ابن عمر إذن ما فميش علش باش نغمزوا الموضع ذايا في مسألة ترك الجهر ولا فمتي القراءة في موضع الجهر يعني كانت مصهم من هنا يمسوكم من غادي تمام؟ ولكن عند الترجيح رواية ابن أكيمة هي الأثبت والله أعلم لأنه أبو داود فهمت إمام معلل يعرف كيفاش خرجها يعني هالحا هالموضع ذايا في مسألة الجهر والترك خرجوا بهذا النصق باش يشير واللي يفهم المادة يعرفها عليش أبو داود خرجهاك خرجها مرهات وخرجها بالزيادة ومكحول معروف عنده للحديث هي مشكلته إذا انت ابن اذا إذا صحح حديثه أبو حاتم أنا يكفيني لا التفت يحد زد مع ذلك يعني صحح حديثه يحيى بن معين حسبكم بهؤلاء ومن جهله لم يصنع شيئا فهؤلاء لهم زيادة علم في حقه ويحتج أحمد بن حنبل بتوثيق هذا الرجل وأن الزهري قال يكفيني علش الزهري لما رواه عليه يعني كأنه متكلم وقامل الزهري كيفش تسمع من ابن وكلم قال هم يكفيني أن ابن المسيبي كان جالسا عنده يسمع يعني أنه السعيد تعرفوه المذهب ما يسمعش من الضعفة أبدا أبدا فهمتني؟ المثنين وذلك علش مرسيله لكل شمس فالزهري قوى فهمتني المثنين الباب فهمتني؟ في المثنين قال المسعيد المسيبي كان قاعد يسمع يسمعني واش تحب أكثر من هك طمام. إذن فالذين جهلوا يعني تشبثوا ببعض الأقوال المتأخرة وحبوا يطنع عليه لمن يرى الجهرة في القراءة تحب ترى الجهر في القراءة مش بتطعن على الحديث ذايا مثلا عندك برشة أثار تنجم يعني تبني على أنا مش فظايا تمام <تصفيق> مش تجي تغمز ذايا بش تقوّل الآخر لا لا أبدا يعني لو استدلوا فهمت أمرنا أن نقرأ يعني في الصلاة بأم القرآن وما تيسر تمام وهذا النصق يعني من الأحاديث به هي ممتازة فهمت؟ النجم يقول هذا عام ولكن هذا مقيد فيما جهر فيه تلك النصوص التي أمر فيها رسول الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة تمام ومرة أن نقرأ بأم القرآن أمرنا رسول الله بقراءة الفاتحة في كل صلاة هذا الكل قوي صحيح تمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبو هريرة ينادي في المدينة ألا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن جيد كله صحيح ثابت ولكن فيما لم يجه يعني ها هو السنة هذه زائدة تمام أنا نبي عليه الصلاة والسلام في امتقال مالئ انازع القرآن وبعدين تركوا في الجهر في الجهرية تركوا إذن فليس بالمذهب الضعيف يعني هذا يعني لمن يطعن على ابن كيما يعني ما فعل شيء وما صنع شيئا نعم نعم نعم لا جعلوه من مدرج به وليس من مدرج الزور لا من كلاه نعم <متصفيق> <متصفيق> لا هنا نزعوه يعني قرأوا معه جهروا تمام لا بأس أن يقرأ سر لا. لا فلا بأس من قرأ في نفسي علم فلا بأس ولكن ليست واجبة في الجهري لا ومن لمن رأى الوجوب فهمته فورأى أن ما يقوى معه فأمره لا لا ت تع... مراشنا المسألة ذي يعني تاخسومة لخسومة في العلم يعني في طرح المسألة ميش خسومة يعني الطرح يجيب طرح صحيح يا غير ما تتكلم فهمته ale to stabile, by tylko nosus dłuny, a لأني متأثر يعني بقي فيه تأثير المذهب الذي درسته كنت أقرأ ولازلت أقرأ ولكن لا إشكال معي في منترك أراه صحيح فعله صحيح ومن قرأ فهو حسن ولكن لا أراه واجبا عليه تمام واستدلال بأبي هرير اقرأ بها في نفسك يا فارسي هذا الحديث لا فيه لا جهر لا سر بل هو يتجه للسر تمام لا أكثر ولا أقل يعني موش ذي اللي بيش به اللي أو يقرأ بها في نفسك تمن لك في السر هذا وليس في الجهر الجهر هو ترك الناس هذا هذا صحت صليت عند الكل إلا أهل الظاهر يعود يفز يجيب فتة شو يضحك هو يقوم يجيب هاهاهاها يقوم يجيبوا فاتحه على كل هاي كملوا وش الموضع امتي على تو وباش لكي يعرف ديكني وباش لكي يوسع. فقلت له فإنك هتأل لك فقال أمي إنا يجدك لا Pamiętajmy się قد يحضر لسالة عبد الرحمن من الثلاث قال يحضر قرامات الكل كان من السلاة قبل السلاة الكل كان زيادة في السلاة بعد لا أبو هتنا من قال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من nie no. الأربعة التي لا اسناد لها ولا وصل لها وبقيت هكذا نعم محلقه نعم فالبلاغه في موطئ مالك تقريبا 61 بقوا اربعه فانتني ليس لهم وصل ولا طريق منها هذا الحديث نعم ولكن معناه صحيح تمام فمعناه صحيح ولكن لا يستدل به ولا يذكر نعم قال ان لأنت أربما السنة المسنة نعم فالنبي سهى في الركعتين فجاءت سنة السهى وهي السجدة ونسي في حديث ابن بحين التشاهد الأوسط وسن لنا سننا تمام نعم فهذا كله رحمة ولكن ما, ما كنت تجيبوا مساله السهو والنسيان لا تاتوا بهذا الحديث لا تذكره نعم هو <تصفيق> <تصفيق> الصلاح في زمنه قال ولي فيها طرق وخرجها في جزء وشفت ما بقعت انتبع فيهم لا يصلحون بدرهم عاد مش درهم أقل حكاية فال يعني وصلهم من كل من طريق الواقدي المتهم بالكذب فهمتني عاد خلي كاكا معظل خلي كاكا مسيب خير خير ما يتحط ذايا الواقدي سند السند خلي كاكا نعم إدام الجمعة باب العمل جبص يوم الجمعة. قالوا أحبني عبادني عن سوين ولا أحبني صلى الله عليه وسلم كلاهما كان له علم بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عثمان هو الرجل الذي دخل قال سمعت لذان توضيت هو عثمان قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله عليه الصلاة كان يأمر الله فهذا استدلال الأئمة على مسألة استحبابه تمام نعم ومن ذهب إلى الوجوب يعني أخذ بظواهر النصوص التي مرت معنا واجب على كل محتال من أتى منكم يوم الجمعة فليغتسل فهذا كل يعني مذكور ولا ثم أتى بفعل الصحابة وفهمهم في هذا الباب، فعمر كان له علم بالأمر وعثمان له علم بالأمر وما زاد على أن توضّع وشاهد الصلاة، نعم وعلى ذلك صار الآئمة، نعم والحنابلة يرون الوجوب مع هذا كله، قالوا حتى وإن كان فهم الصحابة للاستحباب فلنا الأحاديث اثنين، فهذا تأويل منهم قال وهذا النص الظاهر فبقوا على الوجوب. والله أعلم نعم ها أي افضل اي يثبت مو ش يقولوا فهمتني رواية الحسن من سمر فها مشكل تمام ولكن هذا يعني مختلف في مسألة السماع يعني سماع الحسن من سمر بن جندب تمام منهم من قال يعني لا يثبت له إلا ثلاثة حديث فقط منها حديث العقيقه اللي تعرفوه ذكر والنساء يعني قال يثبت له السماع نعم فالمسألة يعني ليست محسومة ففيها خلاف من, من يثبت الثلاث ومن يجعل السماء يعني مطلقا خاصة في الحسن من سامور وليس في غيره نعم ولكن دون حديث الحسن يعني في غير يعني في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة كان الناس لهم أرواح أرواح يعني في المهنة والخدمة متاحهم كي يجيب الجمعة يجيب بتبشر الخدم الأرواح يعني الرواية تمام. فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو اغتسلتم يعني جعلهم من باب الخيار وليس من باب الالزام تمام إذن يعني ماش حديث السموره فقط يعني هم استدلوا بالقرينه أنا نشوف اقوى ما فما هو حديث عمر هذا يعني هو عثمان والحادثه تمام نعم على وقالوا واجب اي مؤكد والله اعلم تمام. اذن ففعل الامر هنا واجب او فليغتسل هكذا فهمه عمر وهكذا فهمه عثمان ف يعني انه مؤكد والله اعلم الله صلى وهذا وهذا كذلك يزيدنا فهما لفقه الغسل أنه من ات إلى الجمعه مش في الليل يغتسل ماشي يغد والجم هذا ليس بغسل الجمعة لمن أراد أن يستن وين يأتي بالسنة قبل أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل وفي بعض السنن فمثني من جاء يوم الجمعة إذا فاليوم يبدأ من الفجر فقال يبدأ من الفجر الغسل نسج تمام حتى إش لي نجيد الجمعة أما في الصيف نتصور يغسل مرتين ولا ثلاث يداوش من نعاود يرقد ما فماش ما روح نفهم شيء عاود يقوم في العرق عاد اغتسل خير لك في متا اي نعم ها فجر فجر فجر فجر فجر وراح قال ملي من يتصلوا من مجموع الاول النهائي ومن يريد يجي تكون <تصفيق> مجموع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 لأنه بالحق تشوف تشوف الهم راه تشوف را يطلعوا لك فمتي مش الدم برك طيو الحمد لله نعيشوا في الزمان هذا حتى المزمر فمتي عنده تويو يدوش بيه تدوش فمتي حتى لو كان مستحب خاصة في الصيف والجو معاكم تشوفوا فهم واحوال فهم ساعات يعني تسجد ما تنجمش تسجد مش من ريحته هو من ريحت سقيه بركة مش من ريحه بدنه سقيه بركة ما تنجمش تسجد فهمت تياغسل ونظفو يا مشنو هادا فهمتين ياشرد الحق في, الص... في الشتاء يمسح عليك لازد جمعة فهمتين ناحي الكازي هاك بمئتين فرنك فهمتين يمسح عادي يلبسه ويمسح لان تولي يابسة هكا يعني تولي <تصفيق> تولي احتفب فهمتين ملا برا نظف فهمتين ناحي هاك يال... قال اسمه ربي سبحانه وتعالى فرج علينا بالفريب فهمتين بثلاثة مئة تشري اللي قطنه تشري اللي تحب عليه انتين تعليه تعليه ما فهمتش شنو هي العقليه انا فن. نظف ما حتى ماستانسين راه بالحق فما عقليه مانيش مستنسين نتاك لي نغتسل ديما ننظف ديما ما فهمماش نتا خليك هيك سايب ما يجيش يا ولدي ما رقم تزيدوا يعني تدخلوا في اسره وتعرص وتولي طم اخرى راه فهمتني طيب خليك مريقل راني نقول لك انا ما تخليش روحك في في حرج نظف روحك أه؟ مشكلة هذا والله مشكلة نظف نحي بدل فنتي يغسل مرتك ما تغسلش يغسل انت بالك مرتك لازم عليها تغسل مش لازم روح. نظف الهم <تصفيق> يعني زوجة مروان ابن الحكم يقولوا مروان ابن الحكم كان أبخر والفمي كلان هار من تفاحة وخزر المرت وقال لها كول يود فيه. هي ما وحلت فهمتني كيش من قاعدت تخزر فهمتني عمتك هي جيبت سكينها نحها تكل واحد وكلت قل لها اشتاعم فهمتني فيها قوة بالله كان هالطاقة لقتل تونيك كده ما شك قتل وقيمطت الأذى عن الطريق صدق ايه دبشك وروح فهمتني يعني كنات له بالحديث فهمتني ففهم هو طلقها روح فهمتني خليفة هو ياخد فبش نفهمه يعني الروايح راه يزلنا نفهمه الشيء دي يا ولدي كون نظيف هذا اللي حاشت نبي نبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يوجد منه ريح مش ريح يمرد منه الطلق اي ريح اي ريح ما تخليش روحك في موضع انت تتقلق ترى خلطنا المرحله فالكلام ينقطع مع خطبته وليس مع جلوسه، تمام؟ فإذا خرج الإمام وجلس فلا بأس بالحديث المباح وأحاديث الناس. فإذا قام في الخطبه أنصتنا نعم. آلاء النشيات خروج الإمام يقطع سلاك الكلام ويقطع الكلام. قال حدثنا عن ابن عدي عن أبي نعيم بن عمر عن ربيعة <تصفيق> نعم اذا سواء كان منصتا أو غير منصت كان في كان في صحن المسجد أو في خارجه وصلت له سماع الخطبة ام لا فلينصت مش يقول ما سمعتوش نتحدث تمام لانه ما نسمع في خطبه الامام فلينصت تمام وليصغي ولا يتكلم <تصفيق> نعم واختلفوا في ذلك طبعا ما نشبش نبقى نطول في الموضوع ولكن هذه هي السنة نعم ومنهم يعني من جعل أن الانصات فقط إذا وعظ وذكر وبشر تمام وقرأ القرآن فحينها وجب الانصات أما إن دخل في سب وشتم ولعن ودعاء فلا انصات له وهذا يعني مذهب اهل العراق كانوا يرون ذلك تمام لأنهم يرون قوله تعالى إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فهذا هو اللي فيه الإنصاف ذكر الله هي قراءة القرآن والوعظ والتلكير تمام وكان الحجاج يلعن منهم من غادي ويسبهم سيب حد في في الجمعة فكان الشعبي والنخعي وغيرهم وسعيد بن جبير تمام فكانوا يتكلمون حينها فيقولون لهم كيف والامام قل ما أمرنا أن نستمع لهذا لانه لا سب شت تمام وهذا يعني مذهب لهم وغيرهم قال لا بد من الانصات في خطبته تمام حتى فإن سب ولعن فليس لك أن تتكلم مش بالضروره زادت تنصت يعني باش تستحلف انت السماع ذاك والسب ذاك ولكن ما تتكلمش نعم الله <تصفيق> يعني بحجرات صغار مش شد واحدة فمتهم يدمغ الرجل فهمت وانت عرف يقرأ الحديث هذي يهز يمكن يقرق حجرتين بهين ترسلوا في جريمة قتل بالجمعة فهمت؟ لا نعم والمالكية يخالفون هذا النص لا يرون حصبا ولا إشارة ولا إماء ولا كلاما ولا شيء ولا أدري كيف يعني يصنعون هذا نعم مع أن النصوص يعني موفورة في هذا الكتاب فالصحابة هم الذين خصبوا وأشاروا وأومأوا يعني الإشارة بالرأس احنا نقول ولا هكا ولا تمام ولا يشير له يعني شد روحك تلهي وسكت ولا بكر الحجر الصغير اما تعملوا في تونس أنا الحجر الصغير ياكم لا حجر صغير لا كبير ترميها لي فزلك فهمتني، تولي عركة فلي ذلك فمت له هكا ولا سيبه فهمتني. سيب وخلي شيء مكفي نعم. رجل ويرون المذهب أن يشمته في نفسه وأن يدعو له في نفسه وإن سلم رد في نفسه يعني بينه وبينه مش بالأقوي نعم. قال حدثني عن مالك ان وصلنا بن شباب عن الكلام ومجموعتها إلى ينام الإمام المنبر قبل كان عمر من خذار يقرأها <تصفيق> لياهودي من يوم الجمعة تمضي تمضي إلى ذكر الله. كان عمر رضي الله عنه أنه قال جمعوا حيثما كنتم هذا ليس في السفر, في السفر فهو مخت إنما المراد به في القرى والبوادي والمدن وفي أي محل فيه أناس تمام يسكنون في أي موضع فليجمعوا تمام وليس المراد منه في السفر فالسفر لا جمعة فيه نعم قال يا ملكم إن جمع الإيمان وهم مسافرون لقارئة اللا فيها من أهل وغيرهم قال على مسافر <تصفيق> <Appreciation> <تصفيق> <تصفيق> عندهم فرع قال لك مو مطنقش عندهم ولا... أيوة قال لك إذا 12 شافعي في الجامعة فإنت لا هذو ما يصلي ولا مالك ولا على مذهب مالك يصلي شافعي يزل خم وهم أتناش فهمتني إيه لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وهم علي م... وهذا الملك اللي معاه فهمتني أتناش فهمتني وعنده العلم بيذوكم خمسين لا تجزئهم إذا هم ما قزيتهمش. اذا شيئا فمش خط هيزروح ويروح <تصفيق> فهمتني <تصفيق> فهم شيء إيه قلك هذا واحد أكية بش يصلي لهم الجمعة في الفترة العزلة دي فهمتني يهبطوا فهمتني في الخطبة ومنه فهمه يعني بلايس ما حبوش المهم جهه ما ذايبان طلعوا في المنبر فهمت غزر ما لقى حد فما حتى حد في الجامع كلها خرجتك عمل لك ايه عرضوا الجماعه اللي جابوه يعني بشيء نصبوه قالوا وش فيك ما خطبت قال لهم فم ما فما حتى حد قالوا له ورجع ارجع اقعد غادي في المنبر قال لهم كيفاش فهمت فما حتى حد يروح على روحهم فمش خد قالوا مين زمه كما يقولوا روحت في صرتش يعني الجماعه والشباب هذوك مشاو وصلوا في بلا صخرة والله <تصفيق> فمشى اما في البلاد في الوقت ايا <تصفيق> <تصفيق> كملوا <كاميرو> الخمسه هذوما <تصفيق> <تصفيق> البلاد ما فيهاش اامها فشيء في كل شيء ما فما حتى شيء هاكم توا رجعوا لك المعلمين القدام ولانتريت ميليتير وكلا سادة في باهم تبغوكم باش العباد تصلي ولا باش تجيه خلاص الموضوع شد صلي ما لا ما جاء في, الساعة في يوم الجمعة قال على الله صلى الله عليه وسلم يوم Mm-hmm. Uh -huh. أي مستنعة وهي المجموعة المجموعة حتى من جمعات المبينة تسوي قد الشمس من الى وفيها من عبد المسلم So.